بوك تو تشعيم وشتايم اثنان وتسعون اثنان وتسعون مش باديم تفليم عمشين شتايم الجمل الجانبية باستخدام أنا اثنين الجمل الجانبية باستخدامثنين محئتي ش نخل إن يضيقني أنك تشخر إن يضيقني أنك تشخرئزتي شأ شطك الكرببيغة إن يضيقني أنك تش كبير كثيرهاكذا إن يضايقني أنك تشر كبير كثيرها كذا محظتي شة مجية كلاخ مخاء إن يضيقني أنك تأتي متأخررا جداهاكذا إن يضيقني أنك تأتي متأخراً جداها كذا أخشف ش تغخ لعوت روفه. عتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب أنشف شخله أعتقد أنه مريض أعتقد أنه مريض أن خشف ي أشف أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم أنغن مكظم شويت ختن إن بالتن نعمل أنه سيزوج ابننا نأمل أنه سييتزج ابنتنا أنهنن مكظمشيش حرب كسف نعمل أن يكون لدي مال كثير. نأمل أن يكون لديمال الكثير أنغن مكظم مليير نعمل أن يكون مليرا نعمل أن يكون مليونرا ش ش تنا قد سمعت أن زوجك حدثها حف قد س. زوجك حدث لها حادث شمات شيءوشزت بالفييت خم قد سمعت أنهها تقد بالمستشفى قد سمعت أنها تقد بالمستشفى شمات شامخنيخ نصلة خلين قد سمعت أن سيرتك تلفما. قد سمعت أن سيارتك تالف تماماً إنه يسعدني أنك قد أتيت إنه يسعدني أنك, إنه يسعدني أنك مهتم إن ييسعدني أنكمهتم زم الساحتي شلكنط اتبايت إن ييسعدني أنك تريدشر المنزل إن يعدني أنك تريد شراء المنزل أنشش شعطب صاح كسا أش. أن يكون آخر باس قد غادر. أخشى أن يكون آخر باس قد غادر. أني خشش شعلينو لكاخت مونيت. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أني خشش شإن لي كان كسف. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أن أنني ليس مع نود أش أن أن ليس مع نقود.